وإغاثة الملهوف وبذل الندى وكف الأذى وكل عمل صالح أتوه فمن جعل ما بين عينيه هذا الملك الكبير لم يضره في الدنيا إجهاد بدنه أو نصب وحزن روحه ومن لم يلتفت إلى هذا بشيء عياذا بالله غلبت عليه شقوته أو شقيت تينته فهذا والعياذ بالله لن ينال من ذلك الملك الكبير شيئا والهمام تختلف فقال الله جل وعلا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا